فَمَا كَ مَ جَوَابَ قَوْمِجِ إِلَّا أَمْ قَاُ قُتُلُوه أَوْ حَلِقُهُ فَأَن جَهُ اللَّهُ مِنَ النَّ إِ فِي ذَالِكَ ل آيَاتِ لِقَوْمِ يُؤمِن وَقَالََ إنما تَخُذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَالِدَّةُ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَصْرُخُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَنعَالُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَانَّهُ وَقُومُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ نَحُولُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ ويحكوب وجعلنا في ذرية للنبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لسألون قَوْمًا فَاحِشَةَ مَا سَبَقَ قَوْمٌ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتُسَافِرُونَ الرِّجَالَ وَتَقْتُلُونَ النَّسَاءَ بِسُفْهٍ وَتَأْكُلُونَ فِي دِيَارِهِمْ إِنَّكُمْ لَمُجْرِمُونَ إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انفرني على القوم